وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الأموات وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ هذي مسمع من في القبور ونا